6- استمع إلى الحوار وقرأه ثم تحدث مع صديقك الاشتياق إلى الوالد يا أمي أنا أحبك كثيرا آه ولدي الحبيب وأنا أحبك بكل قلبي اشتاق إلى والدي متى سيعود من السفر؟ والدك أرسل إلي رسالة قصيرة. ماذا كتب والدي يا أمي؟ لماذا لا تأخذ الهاتف وتقرأ أنت؟ يا زوجتي الحبيبة، أشتاق إليك وإلى جميع أولادي، وسأعود إليكم بعد ثلاثة أيام، في أمان الله وإلى اللقاء. يا أمي، هذا خبر رائع، أنا سعيد جداً. إذن أخبره لأخيك ولأختك حسنا يا أمي سأخبرهما فورا